وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا يرُونَ مِزَانًا وَلَرَبِّ وَضَعَ حَانِنًا فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ لُقْمَامٍ وَالْحَبُّ ذُو عَصْفٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وَقَالَ الجن من مارج من نار فبأي آلاء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 ذِي أَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها أفان ويبقى وجه ربك ذو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 فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفروا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء مكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتموا أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تَنفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَأَبِئْ أَنَّ آلَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَان فَذِئْنِ آلَاءَ رَبِّكُمَا تَنكِبان فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ولا جان فبأي آلاء ربكما تكل يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِمَاهُمْ فَيُخَذُ بِالنَّاصِيَةِ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ أَنَّ رَبَّكُم هَنَّ مُلْتَى يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا وَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 هَاتِ ذَوُدَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِينَ عَلَى فرش بطار وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات َ الْ فِيلَم يَطُمِفحُن إِ سُ قَابَ لَهُم وَلَا جَ فَبِأَ المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبون تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهبان تَن بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلٌ ورم <تصفيق> <مع Transfer> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مع> بأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان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 قوم مثن انس قبلهم ولاجان فبي ايالا على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكوّبان تبارك اسم رب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 ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما سَابِقُونَ سَابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنْ أَهْلِ وَقَاللُ مِنَلَ خِرِ عَلَ سُور مَّ وَُبُونَ مُتَّكِئَ عَلَهَا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصد داعونا عنها ولا ينذفون وانفك هتك مما يتخيرون ولا حمى طير مما يشتقون وحور اِنَّ نُنْكَ امْسَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يش... فيها لغوا ولا تاثيما إلا كيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما فَطَلْ حِمًا وَنُودٌ وَلِلْمَمْدُودُ وَمَا إِنْ مَسْكُوبٌ وَفَاكِهَةٌ كثيرة ل مش نف فجعلنا ذاك عرابن تراب لاصحاب اليمين ثلتم من له ولين من الاخرين وا الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحميم وظل ولا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف کیا نو یا کلو ن گیز مین لگ يوم معلوم ثم إنكم أولون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 ولقد علمتم النشأة لولا فله لا تذكرون أفرايتم ما تحرسون نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا بل نسّ محش الر اون <تصفيق> فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم تَبَّتْ مَن نَّطَقَ بِالْكِذِبِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رب فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون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 إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحين صيحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ ضَلِّينًا فَنُزُلُهُ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إن هذا لهو حق اليقين فتبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم مَا وَاتِ وَلَُ الضَفِيِتَّتِ أَ مِسُمَّ سْتَوَآ عَ العْج يَعَّمُ مَا يَرِجُ فيِي لَِّ وَماَا يَخُوجُ مِنْهَا وَمَا يَزِلُ مِنَ سَمَاءٍ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَغَوْمُ تَمَاوَتِ وَلَوْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ف مِنُ بِالَّهِ وَسُولهِ وَأَمْ فِيقُمِ مَا جَعَلَكُم مُسْتَْقُ فينَ فِي لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم بِكُم وَقَدْ خَذَمِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم ريجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم الا ان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 إِلَى أَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ العظيم. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلُوا في ارْجِعُوا فِيهِ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 يُونَدُونَهُ مُ أَلَ نَكُم معَكُمْ قَاوا بَلَ وَلَكِ نَّكُم فَتَ تُمُ أَنفُوسَكُم قوم لماني وغرقم لماني وحده الله وغرقم بالله النغر فاليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطار عليهم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وذيب وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال ولولاد كمثل غيث كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 أَمْلَأُ فِرَتَهُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تسو على ما فاتكم ولا تفكروا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخور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 وَلا قَدَوا سَننانُ حَ وَإِذَ رَهِيمَ وَجَعَنَا فِيذُرَاتِهِمَن النُبُ وَأَتَوَكِتابَابَ فَمِنهُ مُتَدِون وَكَكثيرِ مِنْ غُم قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مَا وَآتَيْنَاهُ لِإِنْجِيلٍ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذين تَبَعُوا هُرًا فَتَن وَرَحْمَة وَهَرَبَ بَانِيَةٌ يَتَدَعُونها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء ريب الله فما روعاها رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ليلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء فضل الله وأن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل